and ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق بَعْدَهُمْ <اليهم> إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ